الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أني أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير